إلى... طيب... إلى الكتاب هو الكتاب من الأهمية بمكان كتاب التوسل والوسيلة صلى الله العرف والعين فالعمله بالأمة الإسلامية ومسألة من الأهمية بمكان لأن أهل الباطل الآن يزينون الباطل للناس هو ضمن كتاب الفتاوى لكن هو طبع مستقلا هو ضمن كتاب الفتاوى لكنه طبع مستقلا وضعه ما طبع مستقلا إلى الأهمية لأن كثير من المتأخرين طبعا يجوزون مسألة التوصل وأرادوا أن يجروا الناس إلى أن هذه مسألة فقهية وخلاف فقهي والخلاف الفقهي ليس لكم الإنكار فيه طيب يقول قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور لأنفسنا ومن سيئات عمالنا ويهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليضغره ليضغره على الدين كله وكفى بالله شهدا أرسله من هذا الساعة بشيرا ونذيرا ودعاه الله بإذنه استراجا مذيرا طبعا أنا لن أشرح المقدمة لأنه المسألة من الأهمية بمكان أنا أريد أن أبين هذه المسألة بأصلها وكما قلت أنا سأعمل على اختصار الكلام في هذا الباب لأنه ما يعني ما نريد أن نطيق عليكم إلا في مسألة من الأهمية من المكان. نعم. قال ودعين إلى الله بإذنه وسواجه من الله فهدى به من الضلالة وصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعيناً صمّاً وأداناً وفتح بي عامنا عميا وأدانا صما وقلوبا غلفا فبلغ رساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم ففرق من الحق والباطل والهدى والضلال وأرغى الرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أولياءهم وأعداءه فالحلال ما حل له الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله يمن جدا أن تقول ذلك الدين ما شرعه الله ورسوله لأنه هذه سأقدم بها المقدمة لأنه من الأهمية بمكانه ولأنه لا علم إلا بما قال الله وقال الرسول ولذلك قلنا كل من يهيب بالناس ويقول عليك من التمذهب وما يقصد به التمذهب الحق الذي يمكن أن نوصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا به أن يتقوقع مقلدا وينتهي الأمر ويعم بعد ذلك على الناس بهذا الباب وأنا مع السادة الشفعية وأنا مع السادة الملكية كن معهم كما شئت لكن كن مع أصولهم نريدك أن تكون مع أصولهم ليت الناس يفهمون ذلك وفقون ذلك أنا شددت أمس على هذه المسألة في اللقاءين حتى في الفتوى الأولى والفتوى الثانية كان الأصل في هذا الباب التجديد على هذه المسألة على مسألة التنقل من الفتوى إلى الفتوى والتزندق الذي يحدث بذلك وطبعا هناك من يمرر هذه المسألة ويقول فسألوا هل ذكرتكم لا تعلمون أخذت بشافع أخذت بملك أخذت ببحنا في ما ما, ما ما شيء يعني كما ما في شيء عليك رجعت إلى علم عملت بقول الله تعالى وما أتكم رسول فخذوه منكم عنه فانتهوا وهذا هذا هذا كما قلت تميع تميع وتضيع للدين السلام عليكم أنا في درس الآن والله أخي شو ما قدي أنا, أنا في درس والله ما الحمد لله لا رضي الله عنك أنا في درس الآن بعد درس وكم نتكلم ماشي ما شاء الله إن شاء الله سلام سلام وإذن قالوا الدين ما شرعه الله ورسوله وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس فعلى كل واحدة أن يؤمن به وبما جاء به واتبع في باطنه وظاهره والإيمان به ومتابعته وسبيل الله ودينه ودين الله وعبادة الله وطاعة الله هو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قولي وضمنا يبين لك الوسيلة لما اتخذ المرء طريقا إلى أن يصل إلى الله جل في علا. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فارتغاء الوسيلة إلى الله تعالى إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتبعي أراد أن يبين لك طريق التوسل المشروع لأن التوسل إلى قسمين أو قسم ثالث متردد فيه سنبين أنه قسم مشروع قسم ممنوع قسم متردد فيه المعنى وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد ما قال متحب قال فرض على كل أحد باطلا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشاهد يوم لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في في حال من الأحوال بعد قيام الحج عليه ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنبيات من هوان وعذاب إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته <تصفيق> صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون فهو اعظم الشفعاء قدرًا وأعلاهم جاها عند الله تعالى وقد, وقد قال تعالى وكان عند الله وجيها أراد أن الفتا الانتباه على أن الشفيع لجد أن يكون له وجهة عند ربي تلفع على وقال عن المسيح وجهة في الدنيا والأخيرة ومحمد صلى الله عليه وسلم جهن أعظم جهة من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفعاته ودعاءه إنما ينتفع به من شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دعا له الرسول شفع له توسل إلى الله بشفعاته ودعائه فانظر هنا مسألة جمع لك كل الرسالة في هذه الكلمة وهو أنه التوسل يكون بشف بشفاعتي ودعاءه وتمسكونهم طبعا بحديث الأعمى وحديث الأعمى عليهم ليس ليس لهم لأنه توسل بدعاء النبي ما توسل بذات النبي كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى كما كان أصحابه يتواصلون الله بدعاءه وشفاعته كما توسل الناس يوم القيامة الله تبارك وتعالى بدعاءه وشفاعته صلى الله عليه وسلم انظر هنا في هذا الباب ولذلك قال لفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى وهو التوسل بشفاعته ودعاء اتخاذ الوسيلة التي يصل بها إلى, إلى الاستجابة والتوسل بدعاء وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون ايمان به فالكفار والمنفقون لا تغني شفاعتهم عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة لهذا نهي أو نهى الله الرجل والسلام عن عمني لعمله وأبيه وغيرهم من الكفار ونهى عن الاستغفار المنافقين حيث قال سواء عليهم استغفرتهم أو لم تستغفرهم لا يغفر الله لهم ولكن الكفارة وقال ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما تفاضل أم الإيمان في الإيمان كما قال الله تعالى إنه النسيء زيادة في الكفر فإذا كان في الكفار خف كفره بسبب نصواته ومعوناته فإنه تنفع شفاعة شفاعته في تخفيض العذاب عنه لها فسقاط العذاب الكلية هذا كلام كلام لازم يتحط تحته ألف خط لماذا يا شطار <تصفيق> لماذا هذا الكلام يتحط تحته خطوطا لازم خطوطا لازم لماذا ذلك الله حرصا يا أمان سلام جماعتي بين أمرين عجيبين ما أدري هل مقصود أن تلقب نفسك نفسك بأمان سلام هذا مقصود أن جاء معك يعني وفاقا لأنه أمان لا يكون أمان إلا بالسلام والسلام لا يكون بأصل إلا بأصل الإيمان الذي هو ثمرته الأمان عجيب جدا لأنه نحض حجة كل من توسل لا. المسألة انظروا فيها قال فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصراته ومعوناته فأنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية قال ما أكام بصريح مسلم عنا العباس بن عبد المطالب قال قلت يا رسول الله فأن نفعت أبا طالب بشيء هل نفعت أبا طالب بشيء فأنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من ولولا نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لفظ إن أبا طالب كان يحوطه كان أنصرك ويغضب لك فهل نفع ذلك؟ قال نعم وجدت في غمرات في النار من النار فأخرجت إلى الضحضاح وفي أيضا بسعيد الخضري رضي الله عنه رضاه لما ذكر عنده عمه أبو طالب قال له تنفع شفاعتي يوم, يوم القيامة فبين أنه تنفع شفاعته قلت لابد يوضع خط تحت هذا الكلام وخطا عريضا ليس خطا مهما لا مأمين، لكن أجيبني أج أجيب أجيبين على مسألتك. لما وضع نافعة أمطار بعجند الدين قطعوا أسئلة القرابة، يعني ملمح جيد أم عبد الله؟ ملمح جيد جدا، لكن ليست هي إجابة. لأن الله ينصر من على هذا الدين ولا بشاطر كلمة ممتاز يا أستاذ هباء لكن ليس تأصيلا وإن كان على التأسيس الصحيح هذه رضي الله عنك أم الأبرار أبر الله بك ما استعمل عبد أبدا في نشر دينه إلا وفقه يعني أنت جند مجهول بحق سبحان رب العظيم الله يستخدمك ويستعملك بطريقة عجيبة جدا ومع ذلك يعني يعني يعني خلف الستار تعملين لكن هو التوفيق من الله على. شوف شوفي انا بس اردت ان ابشرك ان المجهود الضاني الذي تقومين به كيف ان الله يعلى يكافئك به عشان تفهمي هذا هو صحيح الخط الذي بد ان يوضع كلام, كلام الامام كلام الامام كأنه يدل على التعمين وهذا الذي اهالني جدا لانه بعض مشايخي الذين اثق في, في, في عقيدتهم يعني تأصد جدا بكلام شكرا السلامة بهذا وعد الأمر على غيره. قال إنه ممكن من الكافرين من تنفعهم الشفاعة بالحسنات التي عملها أو بشفاعة المؤمنين الذين قد أحسنوا إليهم فيخفف عنه في العذاب. طبعا أوقفته هو كان بيسوق التلقيف بالسيارة ما هذا ما يصح بحال الأحوال. المسألة خاصة ب بطالب لا لا ليس لأحد لي قط غير أبي طالب بل أدمكم أنتم على كل خير المسألة خاصة بأبي طالب لا تتعدى غيره المسألة خاصة بأبي طالب لا تتعدى غيره ما في ولذلك يشوف التعميم قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فلكنا من هو رجع الحمد لله رجع معي عندما ذكرت له الآية وذكرت قلت للمسألة خاصة بأبي طالب وتخصيص دال على الإحكام في الآيات التي جاءت في كتاب الله جل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم <تصفيق> تاسيسا تأسيسا مره مرة ثانية وهذا خطأ على شيخ رسالة المتامية شيخ رسالة المتامية ينتصر العموم قضايا الاعيان في المسلمين في المؤمنين لا في الكافرين فانتبه انتبه ولأن الإحكام جاء في كافر الأصل فيه المنع اشوف او ما أجبتيني إلى الآن يا أمان يا سلام كيف كتبت أمان سلام إلا قول إبراهيم الأبي لا أستغفر أن لك أو ظاهر جدا أن نبي من الأنبياء وهو أبو الأنبياء ولم يقبل الله منه الاستغفار لابيه وطبعا هذا لا, لا, لا يفوت على الشيخ الإسلام لكن الشيخ الإسلام يرى التفاوت بين بين ابي ابراهيم وبين عم النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة والتعضيد لا هذا, هذا تكلف ايضا للاتصال لابن تيمية ما نريد التكلف نحن لا نتكلف لا هو الحاصل أنه قال من خف كفره بسبب نصرتي ومعونتي هذا ايش على التعميم هو الان ثم استدل به بحديث حديث من بحديث بحديث ابي طالب وساعت يا أستردو أن أبين لكم التخصيص في هذا الباب لكن أنا أردت حتى لا يفهم من الكلام أن أصل الكلام في هذا الباب الناس أصل, أصل الكلام يوهم بالتعميم لأنه قال من ومن أسماء المهمة طيب هذه جزئية مهمة نقف عندها أبين لكم مقدمة ومعنى التوسل وبعدين يأتي بعد ذلك إن شاء الله مسرح الكلام في هذه المسألة العظيمة العزيزة هذا يردني إلى نعومة أزفاري عند الطلب وكان الناس يتخط يتخبطونها وكنت لا أتكلم كنت أذهب فأتعلم وأحاول مراجعة المسائل وقراءة هذه الأبواب وكيفية الوصول إلى الدليل كنت أعلم أن قائدي لن يكون شيخي قائدي سيكون دليلي فكنت أبحث جدا عن الأدلة. لذلك من الله علي يعني كنت طبعا أحفظ المتون وأجي أقرأ. فج جاءني في رأسي وفي قلبي أنا أتحدث بفضل ربي عليه جاءني في رأسي في قالا قال كيف أجيبيني أولاً؟ قال كيف كي يعني في في في رأسي وفي قلبي كيف تنشغل بمتون هي من أقراء أحد الناس وتترك أقوال سيد الناس تركت كل شيء فكنت أنا أخذ هذه المتون أكتبها يعني أعبر بها عن, عن طريقات بتعبيري وأرجع إلى سنة النبي ألتصق بها فوجدت في المتأخرين كابن قدامى كان بيتكلم على حفظ المتون يقول و و وكنت يعني أشرحها لشيخي بالمعنى يعني أحفظها بالمعنى وكان هذا من أفضل ما يكون فسبحان الله جل أنا ما, ما, والله ما قرأت هذا الكلام ولا درجت عليه ولا عرفت الطرق التي يصلون بها إلى, <تصفيق> إلى الطلب لكن محض فضل من الله جل لا أكثر هو محض فضل من الله جل انا سيرني ربي بطريقة هو الذي يعني أخذني إلى هذا الضرب بهذه الطريقة وبهذه الهيئة فسبحان ربي العالمين الله المستعان عمتا أقول لكم يعني التوسل وسيلة مهمة جدا لأنهما الآن إيش اللي بيحدث أنا إيش قلت هذا الباب أيضا أن هذا الباب منهم لأنهم سيجرونكم إلى قال فؤلان وقال علان من المتأخرين وهذا جرهم إلى أن يضحك عليهم يعني الأخ الذي كعمال يتكلم على هذا الباب وقيل ولما قيل له طب الشيخ بيقول ائتونا بواحد من الصحابة فعل ذلك لأنه أشد الناس صدقا في محبة النبي في المولد هذا فشوفها العجب العجاب ويجي لمشايخي ما عنده إجابة غير أنه يقول الصحابة كانوا, كانوا مشغولين لكن احنا فضيين فاحنا ممكن نحتفل يعني حتى الصبيان يتحكون من هذه طلبة علم وشوف يأتون كيف الإجابات لأنهم مفيش ما لن يستطيعوا إلى ذلك سبيله أو رب العلم استفاض نعم العلم استفاض لابد أن نعلم الكرام أن أن الأعمال الصالحة هي أعظم الوسائل الأعمال الصالحة هي أعظم الوسائل. الوسائل التي يتوسل بها المرء <تصفيق> إلى ربه لكن لابد من شرطين وقيدين لقبول هذه الأعمال أنا, أنا وقت معكم بوقت لأنني سأذهب إلى مكان يعني إذا وجدت الوقت تدهمني ستردوني أغلق وأستغفر وأمشي على طول فسألت تسامحوني طبعا فالإخلاص هو استوى الأعمال الظاهرة والباطنة وأن ديمومة النظر هذا الشرط الأول لقبول الأعمال ديمومة النظر إلى الله جل على القلب كليتا لله جل في علاه وهو هنا معنى هو أن يقصد العبد بجميع عبادته <تصفيق> سواء جاءت قولا أو فعلا أو تدبرا ما يقصد بها إلا الله جاء فعلها <تصفيق> قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين قال الله تعالى ما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شارك لهم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال تعالى قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء عن اله هنا وقال تعالى إن انزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا الله الدين ألا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا لقاربون على الله زلفا إن الله يحكم مينان فيما هم اختلفون إن الله العادم هو كاذب كفار ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر الله تعالى لا حذر المؤمنين عن عن عن شرك أيام تحذير ما أدري ماذا ماذا أخذ لك أخش أخش أن تقتلني يا دكتور أيمان. أنا في الدرس الآن لكن سأستازن ليه هو لا لا سأستازن سامحوني هذه أكثر من مرة بس خلاص سكت سأستازن دقائق لأن هذا من أخلص الناس صداقة معي وهو أحب إلي من نفسي لكنه حزين مني وهو ما أستطيع أن يحزن مني لأني لا أكلمه كثيرا فلسه استاذنكم دقائق بس السلام عليكم كلكم اعتذر أعتذر لكم جدا لكن هذا هذا صديق عمري ولم ي, لا يجد وقت قط يكلمني فيه فكان لازم افعل ذلك حتى ولو كان جاء على حسابكم فسامحوني سامحوني اذا اذا اقول الشرط الاول شرط الاخلاص وال, وال, ولا يمكن للعمل ان يقبل إلا بدأ من نظر الله الشرط الثاني هو شرط مهم جدا هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعمل أن يقبل عند الله إلا أن يأتي خلف الباب البوابة التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم متابعة النبي لأن الله قال وما أتاكم رسوله فأضوه منكم عنه فانتهوا لذلك قلنا الأصل على التوقيف فهم ينزعون في هذا التأصيل هم يريدون منازعة هذا التأصيل يريدون منازعة هذا التأصيل وليس لهم ذلك وما أتكم رسوله فاخذوا منكم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد على الإقابة. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما سناك عليهم حفيرا وقال تعالى فلا وربك لا حتى يحكموك في مشاجر بينهم ثم ملاجه في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من يدخل جنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم هذا صح... نعم هذا صحيح هذا صحيح سبحان رب العظيم ك... ك كأنك سبحان رب العظيم تعلمين ذلك هذا هذا هو حق هذا الوحيد الذي أعيش معه بكل سجياتي وأريحياتي أحسن الله نعم هذا صحيح ورزيك أنا استأذنتكم حتى حتى أعطيه حقه وبعض الشيء لأنه يعني أرسل لي رسالة حزين مني جدا جدا جدا ولنا كل ما يتصل يجده في درس وأنا أقول له ما عندي وقت فنس الله ان يغفر لنا جزاكم الله خيرا احسن الله عليكم هذا صحيح اذا المتابعه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سامحونا ولا هذا عز المجالس هذه عز ونستروح به طريق السابقين الأولين لأن هذه الأمة لن تنطهد من الكبوه التي هي فيها إلا بطريق الاولين الناس لا يسمعون لنا ولا يفهموننا ولا يفقهوننا فسنبقى نحن على عز ما نحن فيه مستمسكين على صلابة وقوة حتى يرجعوا إلينا بإذن الله تعالى صح يا تفرصت بطريق جدا صحيح لا. سبحان الله عمتا نقول المتابع شرط أكيد وأصل أصيل لقبول العمل لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد يعني وقال ما من ما عمل عمل من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا أقف عنده لناس وأصل معكم تاصيلا مهما جدا وهو لا علم إلا في هؤلاء يبقى إذن الكلام على المتأخرين وقد قالوا وعملوا المتاخر رأس وليس رأسا المتأخر غايته هو أنه ظل للرأس وليس, وليس رأسا وهذا الذي سنفتتح به الدرس القادم في بيان تعظيم المتقدمين وبيان أن العلم في المتقدمين لا،, لا في المتأخرين هذه مسألة كونوا معي بالله عليكم لأن مسألة التوصل مسألة مهمة جدا تأصيلها عندي هو الأهم أما أنتم قد وصلكم مسألة التوصل البدع والتوصل السني لكن تأصيله هو الأهم في هذا الباب وتأسيسه هو الأهم